واش الحبيبة مولاتي يكون غضار افاطمة ابطامي جالك عني واش الحبيبة مولاتي يكون غضار افاطمة ابطامي جالك عني سيدي ايطال المناء العليا وانا سري عيت نكتم حتى فشاو بيهدمو عبصاري وزندريح الشوق جماري وشاعبين الناس خباري لاعتماد ووح بيها عشيق من ناس الحال قديم طول جايا بقرايح المحبة نزفر ونزيم منفق دخليلي وصدود عشران واللي بين عان قتالي يدي ويجيب عن جواده غضب عن سلح سامه سكاف ما يقبل ولا يريد تحزار عفض ما واش الحبيب عمولاتي يكون غضا ما بقني جانحا عقلي دواء وقلبي فدفد وارغى وزان واهتم فمصار بالغرام نخمم ونجول كيف نعمل واش المعمول والغرام غشاني لحول هاج وجدي والحب طغام وعادلية فضد خصيم حتى واحد في الغرام عمره ما بات سليم ملا عدو مملوك ملو صفان ايبات كن راهب واجس طرفو علاس هادو صاهر حار ممنامو عمدال لي كون بحالي مكوي بليع تلجات مابقى ميجاك عملي واش الحبيب multimodet-e kun福 Hvae دي دي حبل الوصال بعد نبرمو ان بسواعدي انفصام انت مهني يا وانا مقواني على الفضاء تاعب شهاني مهيج فرات من راني غريب في الهواء اغرى عيبي الحب تيم لاش فقالا راح عليه يطلططم للطلطيم كل مخبي يشوم ليعتبان لريام كلها يا مولاتي بالحسان جادو وانتي علاش يا طامو واش الجوادي تكافى خير حسانهم بالعار طاب قامي سالكندي واش حبيبه امولاتي يكون خضر طاب قامي سيدي حبنساب لي طاغي جاني من هواهم الف عمدان لا سنيداله لا سندا متيل من موجتمين وعجائبهم فيها تحير الدهان قبل الصيام وانا انطرا ما بين دو هذو عاوديهم قطع الجامو بين الحياف نرمي شي هاني والكريم استار فاطمه فاطمه ايش هذاك واش الحبيبه مولاتي يكون غضاب قام <تصفيق> يجار سيدي والعيب يا بديع الصورة به الفضالة حشام وانتي ما حش ما داريتي ما وفيتي ما وفيتي ما كرمتي ما جازيتي حبك فتنة في نهاية قد نهجو نجدليم والدنيا كيف ترايها بهلها راحل ومقين غنمي صغراك أربي رحيم ورحمن فضلوا كتير ورحمتوا منشورة على عبادوا بها جميع نرحاموا زوري حبيب قلبك والمولى يا ريم غفار رفضنا الطمي جالك واش لي حبيبه مولاتي يكون غضاب <تصفيق> يا ناسي دي ناديت قلت فاجي كربي يا مني راوي علام باللي هويت يسعدني بمزارو نشوف مالو واش غيارو كان يعطي حدو خبارو نجبر خطات فلاسفي نعرفو مدو بفليم شرحو معنى من كل فن قاري علم التنجيم غرق ميزوف بحور سر وعلان وانطق قلي محبوبك سعدك من سعادو نجمك تاقي في مقامو في برج من براج النصرى يارميض ياه سيار أخبخنا